شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن عليها لشربا من حميم ثم وجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذنين فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنَعَمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 فما ظننكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلِهَتِهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُم لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون